سبحاني من ظنبه عبده على ظنه ما يخلف ظنوني عبد الله زمال كانه سبحاني من ظنبه عبده على ما يا قلب فضلن يا عبد الله زمركانا والخالق تبقى على نعمه ام هل بيد عطشان يا الله فينا وياسق الجرد يرعانا غوايا اذهان ضم ربط نج سلماني في فنه والريح بامراتبا ينعضم سلطانا سبحاني بالضنب عبده على ظنه ما يخلف ظنور زمر كانه والخارق تبقى على نعماه ممتنه أول كريب الكرم هل بدي عطشان شايان خفي عنا علي شانا وانا طالم ته ولا اطلب راعي لنا يا طيب ولا صاكدون الخالق فيبا ما يخلف ظنون عبد الله زمركانه والخلق تبقى على نعمه ممتنه أهو الكريم الكرم هل بدي عطشانه سنا والعاف يا من عطاه العادل ميزنا ولا شح الحال عطى لا شاكي ارزقنا كل ما اهمنا الطبيب يظهر امن لا ما يقلفظني يا عبد الله زمرك والخاب تبقى على نعمه هل بيت عطشانا